ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى مسألة مهمة حيث بين قبل ذلك العباده ثم أراد أن يبين أعظم ما أراده الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة لأن الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته لكن ما هي هذه العبادة أو ما أعظم صور العبادة قال وأعظم الذي أراد الله توحيده فمن أبى قلاه قوله هنا قلاه مأخوذ من القلة وهو البغض, وهو البغض أي أن من أبى توحيد الله ولم ينقد له فحري بأن يكون ممن قلاه الله أبغضه ولا شك أن من أبغضه الله جل وعلا فإنا حينئذ مأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلا ما تركك وهجرك ولا قلاك أيضا لم يبغضك وذلك حينما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة سنتين ونصف قبل الهجرة حتى قال كفار قريش تركه ربه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ما ودعك ربك وما قل إذن من أبى توحيد الله جل وعلا فقد قلاه الله أي أبغضه ومن أبغضه الله أبعده من رحمته أما قوله توحيده هذا هو توحيد الله جل وعلا والتوحيد هنا مصدر وحدي وحد إذا جعل الشيء واحدا هذا من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح فالتوحيد هو افراد الله جل وعلا بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إذا قيل لك ما هو التوحيد فتقول التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما اختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومن هنا نأخذ أن أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله أي بمعنى أن تنسب الأفعال لله جل وعلا وحده التي يفعلها في, هذه الكون في هذا الكون وذلك يكون في ثلاثة أمور يكون في الخلق ويكون في الملك ويكون في التدبيت يكون في الخلق ويكون في الملك ويكون في التدبير فعليك أن تفرد الله جل وعلا في الخلق لأن الله جل وعلا يقول هل من خالق غير الله ويقول الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء فإفراد الله جل وعلا بالخلق هذا جزء من توحيد الربوبية فلا يمكن أن يخلق غير الله شيئا لكن هل يصح أن يكون هناك خالق غير الله جل وعلا؟ نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتوا فنسب الخلق هنا إليهم فنسب الخلق إليهم وفي اللغة هذا أمر دارج عند العرب أنه ينسب الخلق إليهم لذلك قال بعضهم ولا ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري وبعض القوم يخلق ثم لا يفري لكن نقول حتى لو نسب الخلق إلى غير الله سواء كان ما دل عليه الحديث أو ما دل عليه أيضا قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فدل على أن هناك خالقين غير الباري جل وعلا لكن نقول هذا الخلق خلق ناقص وهو خلق نسبي وليس هو كخلق الله جل وعلا الذي هو إيجاد من العدم وإنما هو الخلق الذي هو الجمع بين الشيئين أو التركيب من الشيء الموجود أما الإحداث من عدم فلا يمكن أن يوجد في الواقع ما يخرج من العدم كل ما يصنع أمور الصناعات يتعلق بها كل هذه أمور مرجعها إلى النظم أو التركيب بين الشيئين أو الإنشاء من شيء آخر أما أن يوجد من العدم فهذا مستحيل وانظروا في جميع ما يحدد لا يمكن أن يوجد من عدم وإنما الذي يوجد من العدم هو هو الله ولذلك إفراد الله جل وعلا هنا في قضية الخلق إنما المراد به الخلق الذي هو الإيجاد من العدم وأما وص بعض المخلوقين بالخلق ليس هو الخلق الذي للبارئ جل وعلا فإذا أول شيء لما يتعلق بتوحيد الربوبية أن تفرد الخلق للباري سبحانه وتعالى ثم ثانيا إفراد الباري جل وعلا بالملك فالله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء ولذلك قال قل من بيده ملكوته كل شيء وهو يجير ولا يجار عليك فالملك الكامل والملك الحقيقي هو للباري سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هل ينسب الملك لغير المخلوقين نعم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماء والملك مشاهد في هذه الدنيا لكنه ملك قاصر وليس ملكا كاملا ولا ملكا حقيقيا وإنما هو ملك دنيوي وملك جزئي أما الملك الكامل فهو الله جل وعلا الملك الكامل فهو لله سبحانه وتعالى فلذلك تفرد الباري جل شانه فيما يتعلق بالملك ثم ايضا الأمر الثالث افراده بالتدبير افراده بالتدبير فلا يكون شيء في هذا الكون ولا يدبر شيء في هذا الوجود إلا من الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر شؤون الخلائق واي خلل في هذا من اعتقاد أن هناك من هو غير الله جل وعلا يدبر شيئا دون مشيئة الله سبحانه وتعالى وتدبيره وإرادته فإن هذا كفر بتوحيد الربوبية وسيأتي زيادة تفصيل لهذا بمشيئة الله فيما يتعلق بأنواع الشرك ان أدركناه في هذا الدرس او في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى إذن هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية أما التوحيد الثاني فهو توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعالنا توحد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله فتقول هو الرازق هو المحي هو المميت هو المدبر هو المالك هو الخالق فتوحده في أفعاله لا يمكن أن يخلق معه أحد ولا أن يدبر معه أحد ولا أن يرزق معه أحد في كل أمور ربوبية لا شريك له فيجب عليك أن تفرده في أمور العبادة أن تفرده بأفعالك وأفعالك ما هي الصلاة الزكاة الحج الصوم الرجاء الخوف الرغبة الرهبة الاستغاثة وما شابه ذلك كل أنواع العبادة تفرد الله جل وعلا بها أي أنك لا توجهها إلا لله سبحانه وتعالى ومتى ما أشركت مع الله غيره في هذه المسألة فحين إن تكون وقعتها في شرك الألوهية ويكون هناك إخلال بتوحيد الألوهية ولا شك أن توحيد الألوهية هو أعظم هذه الأنواع الثلاثة وهي التي أرسل لاجلها الرسل كل رسول يقول أعبد الله ما لكم من إله غيره ولم تكن دعوة الرسل هي الأمر بتوحيد الله جل وعلا في الربوبية فقط لماذا لأن هذا أمر يقر به معظم الخلائق. كلهم يقرون بأن الخالق الرازق هو الله حتى كفار قريش الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يقرون بأن الخالق هو الله ولا ان سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم وخالف في ذلك بعض المجوس الذين جعلوا للعالم خالقين الذين جعلوا للعالم خالقين النور والظلمة أي الشمس والقمر أو النهار والليل قالوا هذان الخالقان هما اللذان خلق العالم ومع ذلك هم لا يتفقون على أن الاثنين على حد سواء. بل يجعلون النهار هو إله الخير وهو الإله الأعظم حتى مع ذلك يثبتون الأمر في الأخير إلى جهة واحدة إلى جهة واحدة ولذلك قال المتنبي في بيته المشهور وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانويه تكذب المانويه هم المجوس الذين قالوا ان العالم خالقان النور والظلمه فيقول وكم لظلام الليل عندك من يد من احسان في الليل تخبر بان المانويه تكذب تقول ان الليل هو اله الظلمه والسوء وهذا يحصل فيه احسان فهذا دليل على كذب المجوس هؤلاء الذين خالفوا وقالوا إن للعالم خالقين وإلا فمعظم المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وربما يحصل شيء من الإخلال بهذا عند بعض المشركين في نسبة بعض الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا في حديث زيد بن خالد الجهني من قال مطرنا بفضل الله رحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا هذا كافر به مؤمن بالكوكب لماذا؟ لأنه عزل الإمطار إلى الكوكب ولم يعزه إلى الباري جل وعلا فهذا إشراك في الربوبية ومنه ما ذكرناها أيضا في روه أحمد وغيره الذي قال وفي يدي حلقة من صفر قال من الواهنة ظن أنه يدفع هذا المرض فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ففي هذا نسبة إلى تأثير هذا وهذا ما يخص توحيد والإشراف في توحيد الربوبية أمره ظاهر بل انه اشتد في العصور المتأخرة أكثر منه في العصور المتقدمة سفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية ولكن في زماننا هذا بل حتى بعض المسلمين يقعون في جوانب توحيد الربوبية ويشركون بالله فيه فكم تنسب كثير من الأحداث إلى غير الله سبحانه وتعالى وكثير من الأمور تنسب إلى غير الباري جل شأنه وأمثال هذا كثيرة جدا وأضرب لذلك مثالا شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذكر أن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم أفهم بلا إله إلا الله وأكثر توحيدا في جانب الرمبية من مشركي زماننا وهذه المسألة أشكلت على السلطان الملك المشهور صديق حسن خان صاحب المؤلفة لم يتبين له كيف يجمع بين هذا الكلام نحن في عصر الإسلام كيف يكون الإشراك في هذا الجانب أعظم من إشراك المتقدمين سواء كان في الربوبية أو الألوهية لأن مشركي زماننا صلى الله عليه وسلم كانوا يلجأون إلى الله جل وعلا في إيش في الشدة وأما في السراء فإنهم يلجأون إلى آلهتهم وأما مشركي زماننا فهم يلجأون إلى غير الله في السراء والضراء فهذه المسألة أشكلت عليه رحمه الله فذكر قصته وهو يريد الحج حينما رفأت بهم سفينة إلى مضيق عدن في اليمن قال فجاءتهم ريح كادت أن تودي بهذه السفينة فإذا بمن معهم منهم من يقول يا عيدروس ومنهم يقول يا بدوي ومنهم يقول يا فلا ولم يجد إلا قلة يذكرون الله جل وعلا ومنهم من يقول يا علي فقال حينئذ عرفت حقيقة هذه المقولة فعرفت أن هؤلاء أشركوا بالله في السراء وفي الظراء فإذا لا نعتمد على أن توحيد الربوبية يقر به مطلقا فكما أنه حصل في الإلهية حتى في ديار الإسلام يحصل كذلك فيما يتعلق بأمور الربوبية وسنأتي إن شاء الله بزيادة بيان لهذا فيما يتعلق بأنواع الشرك بقي معنا النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات وهو أن تهرد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وهذا يتضمن شيئين يتضمن الإثبات ويتضمن النفي أما الاثبات فهو أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه من غير تحريف ولا تمثيل أو ولا تعطيل ولا تشبيه إذن هذا هو ما يتعلق بالإثبات أما ما يتعلق بالنفي فإنك تنفي المثيل عن الله جل وعلا فلا يمكن أن يشبه الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته أحد فسمع الله صفة السمع لله غير صفة السمع للآدمين وصفة البصر لله غير صفة البصر للآدمين وصفة العلم لله غير صفة العلم للأدميين هذا معنى أنك تنفي أي أنه لا يشبه شيء وهذا مجموع في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلأجل أن تحقق توحيد الأسماء والصفات أن تفرد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته لا بد من شيئين أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن تنفي عنه الشبيه والمتير. فلا تشبه الله جل وعلا بأحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وسيأتي بيان لهذا مفصلا إن شاء الله